طب عا كدة ودا مش مفتعل طب عا كدة ويتقبل كلام بيتقوله في الزعل لاتشوف ولا تستقبل طب عا كدة مش مفتعل طب عا كدة ويتقبل كلام بيتقوله في الزعل لاتشوف ولا تستقبل سب Šupo تحكي اسمها كبر هي بس Well let's